ما كان يظن ألا يسره الله في الدنيا والآخرة فاليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فاليظهر هل يذهب نكيده ما يغيب وكذلك أرسلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصبيان والنصارى والمجوس والذين يشركون إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله لا كل شيء شهيد ألم تر أن الله يصدو من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والذواب وكثير وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء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 ليشهدوا ملافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكل منها واطعم الفايس الفقير ثمَّ الياقظ وتفتهم واليوف نذورهم واليتطوف بالبيت العتيق ذلك وَمَن يُعْظِم حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ عَدَّ رَبِّهِ وَوَحِلَتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَنَّى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ الَّلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكٍ أَبِيهِ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 ولكل أمة جعلنا منسة ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله أجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 110-والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 111 الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعم قانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ل الله لحومها ولا دماؤها ولا كي يناله التقوى منكم فذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع للذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليانسرن الله من يانسره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 في وفي آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أن القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 ذلك ومن عوقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليانسرنه الله إن الله العفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويلج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة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 فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَنُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا له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 وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا في لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدين من حرج ملة هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير